وكذلك ان حي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله <صرق> الذي <الله> له ما في السماوات وما في الأرض <أل رحمن الرحيم عبيب والكتاب المبين وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الكتابِ لَدَيْنَا عَلِيمٌ حكِيمٌ أَفَأَنذَرُ قَرِيبٌ عَنكُمْ ذِكْرَىٰ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَّذِينَ فِي الْأَوَّلِينَ ولا انسئتم من خلق فسما وكنت وجه الارض لا يكون